وإنا موسوعه النابلسي صعيدا للعلوم ا ل ا أ س ل فتية ا م ك ه اسماء الله ك الحسنى و ه ي ا ل ل ا م انصر ش دينك ا ف ض ر ا ع وكتابك و ك ي ا ب ك ه ف وكتابك وكرمك وكرمك وكرمك يا ارحم ص ى ل ا ل ب ث و ا أمدا ن ح ن نقص ع م ي ك ن ب بالحق أ ه م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 ف موسوعه ت د النابلسي للعلوم ا ا وهم رقود و ق ن ل ب ه م ذ ا ت ا ل ا م ي ه اسماء الله و ص ي د ا ل ع عليهم ت ح ل ن ى موسوعه النابلسي للعلوم ا ب ن ا ا ل و ا ربكم أ س ل م م ب ا ل ب م ي ا فابعثوا أحدكم, احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم أ برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم احدا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 ويقولون خ م س ة س ا د س ه م كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إلا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 فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثر بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا أجر م ن أ ح س و ع م ه النابلسي عدن للعلوم الاسلاميه اسماء ر ن ويلبسون الله ثيابا ثيابا الحسنى نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ن رددت إ ل ى ر ب ي ل أ ج د ن خيرا م ن ه ا م ن ق ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه وهو ي ح ا و ر ه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 ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني انا أ ق ل من كمالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ا ق ل ب ا و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ماء وهي خاوية على عروشها ويقول ه خاوية عروشها و ي على يا ليتني لم أ ش ر ك لربي أ ح د ا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ة صغيرة ولا كبيرة الا كبيرة إ أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا فتسجدو لادم فسجدو إلا, الا ابليس كان من الجن ففسق عن أ م ر ر ب ه أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته أ و ل ي ا ء من دوني أ و ل ي ا ء بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ ا المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 فأعرض موسوعه النابلسي ق ه آذانهم وقرا وإن تدعوهم للعلوم الاسلاميه أ ب و ل ر ح ة لو خ ذ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 م و س و ع ص ي لَكَ أ م ر ً النابلسي ق ا ف إ ع ت ن ي ف ا ت أ للعلوم ن شَيْءٍ حَتَّى أُهْدِثَ ن ه ذ ك ر ً ا ل ا ن س ل ق ا م ي ى في ا ل س ف ي ن ة خ ر ق ه ا قال خ ر ق ت ه ا لتغرق أ ه ل ه ا لقد ج ئ ت شيئا إ م ر ا قال المقل أ إ ن ك ل ن تستطيع معي صبرا قال لا ت ا خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي ع س ر ا فان طلقه حتى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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خ ب ر ى ثم أ ت ب ع سببا حتى بين ا ل س ب ي ن و ج د د من و ن ه م النابلسي قوما ف ق ق ه و و ن ل ا ق ا ل و ا ي ا ذ ا ا ل ق ر ن ن إن ي يأجوج و م أ ج و ج م ف س د و ن في ا ل أ ر ض ف ه ل نجعل لك خ ر ج الحسنى ع فأجعل بيننا و ب ي ن ه م س د النابلسي ق ا ما م ك ي فيه ف أ ع ي ل و ن ي بقوة أ ج ع ل ب ي ن ك م و ب ي ن ه م ر د م ا ء ا ل ب ر ا ل ح د د ي ح ت ى بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اصطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء شركه الهدى حقا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ع ا ع ر ا ج ه ت م يومئذ ا ف ر ي ن ع ر ض ا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غ ط ا ء ع ن ذكري ك و ا ن و ا ل ا ي س ت ط ي ع و ن س م ا ف ح س ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ي ه ك ا ف ر ي ن نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا